في ربنا العالمين اللهم صل على سيدنا اسك التسليم على اشرف الخلق ادش محمد مالك الطاهرين ولعن الدائم على هذا الاذى يوم رب ما يتيثر لنا في شرح دعاء أبي حمزة الثمالي رحمه الله وقبل الحديث الدعاء ينبغي تمهيد مقدمة في بيان فضل الدعاء بقول مطلق وأنه ما من دعاء إلا وهو مستجاب وفي بيان شروط تحصيل المطلوب بالدعاء. أما فضل الدعاء فيكفي في بيان فضله أن الله سبحانه سماه عبادته. وأمر به فقال عز من قائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد وردت الروايات الكثيرة في فضل الدعاء منها ما رواه الكليني رحمه الله بسنده عن أبي جعفر عليهم السلام قال إن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنما داخلي قال هو الدعاء وأفضل العبادة الدعاء قلت إن أي إن الله يقول إن إبراهيم لأواه حليم قال الأواه هو الدعاء أي كثير الدعاء وسند هذه الرواية معتبر وروى الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ادعو ولا تقل قد قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة أنت تدعو لا لأجل أن تحصل على ما تطلبه بالدعاء نفس الخضوع لله سبحانه والتذلل له أمر مطلوب وهو العبادة مثل هذا اللقظ الدعاء هو العبادة مثل الحج أرفة أي الركن الأساس روح العمل وليس المقصود أن غيره ليس بعبادة فلو أنك سبحت الله لم تكن داعيا إذا قلت سبحان الله ليس بدعاء ولكنه عبادة لو قلت لا إله إلا الله وحدت الله فأنت لم تدعه ولكنك عبدته بل لو قلت الله ذكر الله فقد عبدته مع أنك لم تدعه فالقول فإن الدعاء هو العبادة وإن كان بحسب الدلالة الأولى ظاهرا في الحصر الحقيقي وأن غيره ليس بعبادة إلا أنه لا يراد به الحصر بهذا المعنى بل المقصود به أن الدعاء هو أهم العبادات إن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم وقال أدعوني أستجب لكم وروى الكوليني أيضا بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهم السلام لو أن سفيهم ينظر في هذه الرواية لقال هذه رواية سندها غير متصل لأن الإمام الرضا لم يدرك الإمام زين العابدين عليه السلام وبعض السفهاء كانوا يعترضون على الإمام الصادق عليه السلام بمثل هذا يقولون إنه يرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول قال رسول الله ويقول قول رسول الله وسواء كان هؤلاء يقصدون بذلك التنقيص من الإمام الصادق عليه السلام لإبعاد الناس عنه أو كانوا يقصدون بيان عذرا لهم في تركهم لما يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإن هذا سبب حرمانهم للفيضات التي كانت تخرج على لسانه صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى رواياتنا. قال علي بن الحسين عليهما السلام إن الدعاء والبلاء لا يترافقان إلى يوم القيامة. إن الدعاء لا يرد البلاء وقد أبرم إبراما. هذا الترافق كما يعبر. في هذا اليوم تناسب عكسي وليس تناسب طردي أينما وجد الدعاء فقد البلاء وروى الكليني أيضا بسند صحيح عن أبي جعفر عليهم السلام قال قال لي والراوي زرارة ألا أدلك على شيء لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله قلت بلى قال الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما وصمع صابعة كناية عن شدة إبرام القضاء ومع ذلك فإن الدعاء يرده وروى الكوليني رحمه الله أيضا بسند معتبرا عن عبد الله بن سينان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه وروى الكليني أيضا بسند صحيحا عن أبي ولاد قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفه وأما شروط إجابة الدعاء هذا كله في فضل الدعاء وأما شروط إجابة الدعاء فقد ذكر في الروايات بعض الشروط ونحن نشير إليها منها الثناء على الله سبحانه قبل الدعاء. فقد روى الكليني بسند صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة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 فقد روى الكليني بسند صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم فإن لم يكن أربعين فإن لم يكونوا أربعين فأربعه يدعون الله عز وجل عشر مرات إلا استجاب الله لهم فإن لم يكن فإن لم يكون أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة يستجيب الله العزيز الجبار له وروى الكلايني بسند صحيح أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال مجتمع أربعة رهض قط على أمر فدعوا الله إلا تفرقوا عن إجابة فالشرط الأول الثناء على الله سبحانه قبل الدعاء والشرط الثاني اجتماع أربعة رهط والشرط الثالث متفق عليه العامة والخاصة فقد العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسند صحيح وروينا نحن أيضا روى الكليني رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام بسند صحيح أنه قال لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد وروى الكليني أيضا بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء ومن جملة شروط استجابة الدعاء كثرة الدعاء فإن الإنسان إذا دع الله سبحانه في الرخاء عرفت الملائكة صوته روى الكليني رحمه الله بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة إن ذا الصوت لا نعرفه وروى الكليمي أيضا بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء ومن الدعاء المستجاب دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب فقد روى الكليني بسند صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه وروى الكليني أيضا بسند صحيحا أنهشام ابن إبراهيم، أن إبراهيم والد علي ابن إبراهيم. قال رأيت عبد الله ابن جندب في الموقف، فلم أر موقفا أحسن من موقفه. ما زال مادن يديه إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما صدر الناس قلت له يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مئة ألف ضعفا فكرهت أن أدع مئة ألف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا هذه بعض شروط إجابة الدعاء وأما موانع إجابة الدعاء فكثيرة ولكننا نقتصر على بعضها من ذلك ما جاء بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن رجلا كان في بني إسرائيل قد دع الله أن يرزقه غلاما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 فولد له غلام ومن موانع إجابة الدعاء استعجال الإجابة فقد روى ابن طاووس رحمه الله بسند معتبلا عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال إن العبد يسأل الله تعالى الحاجة من حوائج الدنيا قال فيكون من شأن الله قضاؤها إلى أجل قريب أو وقت بطيء قال فيذنب العبد عند ذلك الوقت أنبا فيقول الله فيقول الله للملك الموكل بحاجته لا تنجز له حاجته واحرمه إياها فإنه قد تعرض لسخطي واستوجب الحرمان وهذه الرواية ليست شاهدا للشرط الذي ذكرناه أو للمانع الذي ذكرناه بل هي شاهد لكون الذنب من موانع إجابة الدعاء وأما عدم الاستعجال فيدل عليه صحيحة حشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بين قول الله عز وجل قد أجيب دعوتكما وبين أخذ فرعون أربعين عاما ومن موانع إجابة الدعاء المعاصي وقد روينا نقلنا الرواية التي فيها دلالة على ذلك ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي بسند صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال احذروا سطوات الله بالليل والنهار فقلت ما سطوات الله قال أخذه على المعاصي هذه بعض الأخبار الواردة في فضل الدعاء وفي شروط إجابته وفي موانع إجابته الأمر الثاني في المقدمة التي نريد بيانها قبل الحديث عن هذا الدعاء أن هذا الدعاء ينسب إلى أبي حمزة السمالي. وسبب نسبته إلى أبي حمزة هو أن حمزة هو راوي هذا الدعاء فقد رواه أبو حمزة عن الإمام زين العابدين عليه السلام والدعاء قد رواه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله في مصباح المتهجد بعنوان دعاء السحر في شهر رمضان قال روى أبو حمزة الثمالي قال كان علي بن الحسين عليهما السلام سيد العابدين صلوات الله عليهم يصلي عامة الليل في شهر رمضان فإذا كان السحر دعا بهذا الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك إلى آخر الدعاء. ورواه السيد ابن طاووس رحمه الله متوحش سنة 646 في إقبال الأعمال. قال رحمه الله فمن ذا فمن الدعاء في سحري؟ ليلة من شهر رمضان ما رويناه بإثنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التالعكبري رضي الله عنه بإثناده إلى الحسن بن محبوب الزراد عن أبي حمزة الثمالي أنه قال كان علي بن الحسين سيد العابدين سيد العابدين صلوات الله عليه يصلي عامة ليلة ليله في شهر رمضان فإذا كان السحر دعا بهذا الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك هذه الكلمة وحدها تستوجب أن يقف عندها الإنسان وقفة متأمن السيد الصدر السيد صدر الدين العامل رحمه الله جد السيد الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد ولد السيد حيدر ابن السيد اسماعيل ابن السيد صدر الدين السيد صدر الدين درس عند أبيه وعند فحول العلماء في زمانه عند بحر العلوم وكاشف الغطاء وصاحب القوانين وصاحب الرياض هؤلاء فحول العلماء وقد أجازه السيد الطباطبائي صاحب الرياض وله أي للسيد صدر الدين سبعة عشر سنة وصرح في إجازته أنه مجتهد منذ أربع سنوات هذا حال نبوغه رحمه الله وهذا حال أساتذتي قد توفرت شروط العلم عنده أن يكون حاد الذهن كثير الاشتغال وأن يحظى بأساتذة متبحرين في العلم السيد صدر الدين لم يكن ممتازا في العلم فحسب، بل كان ممتازا في الزهد والتقوى أيضا. فقد نقل السيد حسن الصدر في تكملة أمل الآمل. حادثة عن السيد صدر الدين قال وحدثني الشيخ العالم عبد العالي الاصفهاني النجفي قال كنت ليلة من ليالي شهر رمضان في حرم أمير المؤمنين عليه السلام فجاء السيد صدر الدين إلى الحرم ولما فرغ من الزيارة جلس خلف الضريح المقدس فكنت قريبا منه فشرع في دعاء السحر الذي رواه أبو حمزة فوالله ما زاد على قوله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك وكررها وهو يبكي حتى أغمي عليه وحملوه من الحرم وهو مغمى عليه والدعاء بحسب متنه وقوة سبكه وبحسب مضمونه والمعاني التي يدل عليها مستغن عن السمد فإن مثل هذا السبك والمضمون لا يصدران إلا عن معصوم ولا نحتمل صدور مثل هذه المضامين العالية بهذا السبك المتقن من أحد من البلغاء بلغ ما بلغ ومن قرأ كتب الأدب والبلاغة ونظر في المعاني التي يصوغونها وكيف أنهم يتكلفون كثيرا ويجهدون أنفسهم في استخراج فكرة واحدة حتى إن الواحد منهم لا يدل ويزهو. ويتبجح ببيت من الشعر قد صاغه وما ذاك إلا لصعوبة أن يستخرج الفكر البشري الصورة الواحدة المتقنة من جميع الجوال فكيف بهذا الدعاء الطويل؟ وهو مليء بالمضامين العالية التي تقصر أفهام البشر عن نيل ما فيها من المعاني الرفيعة فضلا عن أن تستخرجها من أنفسها فهذا الدعاء نثق بأنه ينتهي إلى المعصوم إذا تمهدت هذه المقدمة فلندخل في فقرات الدعاء الفقرة الأولى إلهي لا تعذبني بعقوبتك وفهم هذه الفقرة يستدعي الوقوف أمام الكلمات التي وردت فيها إلهي من هو الإله ما معنى الإله وما خصوصية الإضافة إلى العبد إلهي وبيان هذا موكول إلى بحث التوحيد نحن عندنا بحث التوحيد وسوف نتطرق لهذا البحث إن شاء الله هناك وهو بحث يطول وحديثنا حول هذا الدعاء وقته محدود فنرجع أو نحيل البحث في معنى الإله إلى بحث التوحيد وندخل في الإضافة الظاهر أن الإضافة في الدعاء لأجل الاسترحام والاستعطاف ولأجل الانكسار أمام الله سبحانه والتذلل له فكأنه عليه السلام يقول أنت الإله وأنا لفت أهلا لأن أخاطبك لعظمتك وعلو شأنك وقلة شأني في جنبك بل لا يصح أن أفاس ولكن أيها الإله لي إليك نسبه، وإنني مضاف إليك بإضافة هي التي تشجعني وتجرئني على أن أتوجه إليك بالطلب وهي أنك أنت إلهي وأنا عبدك فلأجل هذا أتجرأ بدعائك وأتشجع على الطلب منك وهذا ضاية التأدب مع الله سبحانه لا تؤدبني بعقوبتك ما هو التأديب وما هي أقسامه وما هي أهدافه وما هي وسائله ثم ما هي العقوبة وما هي أقسامها وما هي أهدافها ما هو الغرض من العقوبة هل الغرض من العقوبة هو الانتقام أو الغرض منها هو التأديد أو أو توجد أقسام للعقوبات منها عقوبة التأديب ومنها عقوبة التطهير ومنها عقوبة الاستدراج ومنها عقوبة التنكيل فالنبدأ ببيان معنى التأديب التأديب مأخوذ من الأدب والأدب يطلق على معان ثلاثة يطلق الأدب تارة ويراد به القوانين التي يلزم رعايتها في سلوك الإنسان والقواعد التي تحكم الأفعال الاختيارية للإنسان مثل لزوم بر الوالدين. ومحضورية أو كون قتل الناس أمرا محضورا لأننا نشك في صحة كلمة محذورية في اللغة العربية وإن كان هذه اللفظة صارت متداولة حلايحة فهذه قوانين يجب أن تفعل هذا الفعل يحضر عليك أن تفعل هذا هذه تسمى أي هذه القوانين والأنظمة تسمى آداب والآداب بهذا المعنى لها إطلاقان أيضا الإطلاق الأول يعم الواجبات والمحظورات. فيقال من أدب الإسلام إعطاء الزكاة، من أدب الإسلام حرمة الكذب وحرمة الغيبة، والإطلاق الآخر. القوانين التي بها يصير الفعل على النحو الأمثل وبالطريقة المثلى وهذا الإطلاق خاص بغير الواجبات والمحرمات فيقال من آداب الطعام التسمية قبل الطعام وأن تأكل مما يليك وأن تأكل مع ضيفك ومن آداب الضيافة طلاقة الوجه وأن تهش في وجه ضيفك وهذه أمور ليست لازمة ومن تركها لا يستحق العقوبة كما هو الحال في الإطلاق الأول ولكن من فعلها كان فعله على النحو الأمثر فالمعنى الأول للآداب هو القوانين التي يلزم رعايتها أو التي تحسن رعايتها المعنى الثاني للأدب الجري على تلك القوانين والعمل بمقتضى تلك القوانين يقال فلان ذو أدر أي إنه يعمل بمقتضى القواعد التي وضعت للسلوك الصحيح فالذي يستقبل ضيفه مثلا ويهش في وجهه يقال هذا مؤدب أي يعمل بالقواعد الأدبية ومن يسمي الله قبل أكله ويصغر اللقمة ويأكل مما يليه يقال هذا مؤدب بآداب الطعام فآدب الطعام الالتزام بهذه القوانين وأدب الطعام هو القوانين الموضوعة التي يحسن مراعاتها والمعنى الثالث وبهذا المعنى ورد تعريف الأدب في بعض كتب اللغة بأنه حسن التناول أي الالتزام بالطريقة المثلى في أفعال الإنسان والأدب بهذا المعنى لا يختص بالأمور الشرعية بل يجري حتى في الأمور اللغوية فمن يتكلم بالطريقة المثلى يقال هذا مؤدب أو أديب ومن يكتب بالطريقة المثلى كذلك ومن يراعي شروط النفر أو شروط النظم والشعر يعد تعد مراعاته من حسن التناول وتعد أدبا ومن هنا يطلق على هذه العلوم بالعلوم الأدبية والمعنى الثالث للأدب هو التهذيب والتأديب أي الإصلاح مثل من فاته أدب الأب مثلا فعليه بأدب المعلم أي من فاته تأديب الأب وإصلاحه له فعليه بتأديب المعلم وبهذا المعنى ورد في الروايات الدبني عن النبي صلى الله عليه وآله الدبني ربي فأحسن تأديبي وأنا أديب الله وعلي أديبي ومن ذلك نهى رسول ما ورد في الرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب النهي هنا ليس نهيا عن أن تكون مؤدبا حين تغضب بل عن أن تقوم بالتهذيب والإصلاح والتأذيب لولدك أو لمن تؤدبه وأن تغاضب لم لأنك إذا أدبته وأن تغاضب ربما زدت في العقوبة على المقدار الذي يقتضيه خطأه وكان بعض المراجع حفظه الله يقول إني إذا صدر شيء من أحد أولادي يقتضي تأديبا فإني لا أؤدبه على الفور. بل أتركه حتى يذهب الغضب مني لكي أتمكن من تحديد المقدار الذي يجوز لي أن أضربه من المقدار الذي لا يجوز بأي مقدار أضرب ولدي إنما يجوز لي أن أضربه بالمقدار الذي أؤذبه به وهذا أمر لا أتمكن من تحديده بالدقة وأنا غاضب فأنتظر حتى تسكن فورة الغضب وأبدأ بتأذيبه على أي حال الأدب هنا بمعنى التأذيب وقبل أن ندخل في معنى التأذيب من حيث إنه بمعنى التهذيب نشير إلى جملة بين قوسين في معنى الأدب أصل الكلمة فقد وقع إجمال في الفرق بين الأدب والخلق ولعل الغموض في الفرق بين الأدب والخلق عند الأجانب أكثر منه عند أهل اللغة العربية أو لعل, الباحثي لعل الباحثين من الأجانب عن الفرق بين هاتين المفردتين أكثر من العرب لضعف الهمام أو لغير ذلك ولو أنكم بحثتم عن الفرق بينهما The difference المورل. لوجدتم مواطع كثيرة تدرس الفارق بين هاتين الكلمتين ويظهر من ال... مما هو مكتوب أنه يوجد غموض كبير في الفرق بين هاتين الكلمتين وكيف كان فنحن نشير إلى الفارق بينهما أيضا بين قوسين. والفارق بين الأدب والخلق في أن الأدب بحسب ما بينا له ثلاثة معان إما القواعد، قواعد السلوك الصحيح أو السلوك الحسن على الاختلاف. العمل بمقتضى قواعد السلوك الصحيح أو بمقتضى قواعد السلوك الحسن أو الأمثل القاعدة والتطبيق بحسب تعبيرات أبناء اليوم والثالث هو التهديب والتأديب أما المعنى الثالث فالفرق بينه وبين الخلق واضح عمل الأب عمل المعلم يختلف عن الخلق اختلافا جليا كما إن الفرق بين المعنى الثاني والخلق المعنى الثاني للأدب وهو الجري على وفق القواعد الصحيحة أو القواعد قواعد السلوك الصحيح أو الجري بمقتضى قواعد السلوك الأمثل الفرق بينه وبين الخلق أيضا فرق جلي فإن الجري العملي من مقولة الفعل قيامك لمن يجب احترامه هذا عمل من مقولة الفعل والخلق من مقولة الصفات صفة نفسانية قائمة بباطن الإنسان ليست أمرا متفرما, متفرما كما هو الحال في الفعل الفعل أمر متفرم أن تقوم أمر متفرم أما الصفة فهي أمر قار من الخلق الكرم أمر قار سواء كنت مستيقظاً أو نائما سواء كان عندك ضيف أو لم يكن عندك ضيف سواء كنت حاضرا أو مسافرا سواء كنت في ليلا أو في نهار هذه الصفة النفسانية أمر قار وكذلك الحلم وكذلك الشجاعة هذه الصفات نفسانية قارة ليست متصرمة توجد وتنعدم كما هو الحال في الأفعال وأما الجري العملي على مقتضى القواعد السلوك الصحيح أو على مقتضى قواعد السلوك الأمثل فإنه أمر متصرم فعلا فالفرق بينهما إذن فرق جلي وأما الأدب بالمعنى الأول قواعد السلوك الصحيح أو قواعد السلوك الأمثل، فالفرق بينها وبين الخلق هو أن هذه القواعد أمور اعتبارية يضعها من بيده الاعتبار. سواء كان من بيده الاعتبار مشرعا له حق التشريع فالله سبحانه وتعالى يعتبر الصلاة واجبة في حق أمة من الأمم يعتبر حرمة أكل الطعام أو اللحم, اللحم الحيوان غير المذكر. يعتبر حرمة أكل بعض أنواع السمك، يعتبر حلية أكل البعض الآخر من أنواع السمك، هذه أمور اعتبارية، اعتبرها الله سبحانه، وقد يكون هذا الأمر الاعتباري من اعتبار المجتمع، مثل أن يعتبر. المجتمع الغربي مثلا رفع القبعة لمن يجب احترامه عند دخول من يجب احترامه تعبيرا عن الاحترام يعتبرون هذا الفعل واجبا على الصغير تجاه الكبير يعتبرون القيام امرا واجبا على الصغير تجاه الكبير وقد يوجد مجتمع يعتبر الخلاف فيوجد مجتمع مثلا يعتبر استقبال الصغير للكبير والصغير حاسر الرأس أمرا محبورا إذا استقبلت كبيرا يجب عليك أن تغطي رأسك فإذا حسرت تكون مخالفا للقواعد التي يضعها هذا المجتمع فإذا الأدب بالمعنى الأول بمعنى قواعد السلوك الصحيح أو قواعد السلوك الأمثل أمور اعتبارية ليست فعلا خارجيا كالمعنى الثاني بل هي أمور اعتبارية تختلف وتتخلف والفرق بينها وبين الفرق أيضا جلي لأن الأمور الاعتبارية أمور جعلية يعتبرها من بيده الاعتبار وأما الصفات فهي أمور حقيقية والفرق بين الجعلي الاعتباري والأمر الحقيقي جلي هذا هو الفرق بين الأدب وبين الخلق الأدب بمعانيه الثلاثة وبين الخلق نغلق القوسين نرجع إلى التأذيب لما كان حديثنا حول شرح كلمة لا تؤدبني وقلنا إن التأذيب بمعنى الإصلاح والتهذيب فبأي شيء يتحقق الإصلاح يتحقق الإصلاح بطرق متعددة منها التعليم ومن ذلك يقينا تأديب الله لنبيه صلى الله عليه وآله فإنه بمعنى تعليمه ومن ذلك تأديب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين فإنه بمعنى تعليمه لقواعد السلوك الأنفط الطريق الثاني أو الطريق الثانية كلاهما صحيح التأديب بالعقوبة فمن الأول من الطريق, من الطريق الأولى أن تقول لولدك إذا جاءنا ضيف فقم له واستقبله بطلاقة وجه وقدم له الطعام هذا تعليم هذا تأديد بالطريق الأولى ومن التأديد بالطريق الثانية أن تراه وقد استقبل ضيفك بفضاظة فتضربه كي تردعه عن أن يستقبل ضيفك مرة أخرى بفضاظة فهذا تأديب أيضا وإصلاح بطريق العقوبة ويمتاز التأديب بالطريق الثاني عن التأديب بالطريق الأول بمزيتين مهمتين، نكتفي بهما. توجد مزايا أخرى، ولكن حديثنا عن شرح الدعاء يحتاج إلى بيان هاتين المزيتين. المزية الأولى أن التأديب بالطريق الأول مورده. السلوك الصحيح والسلوك الأمثل معا فتعلم من تريد أن تؤذبه السلوك الأمثل تعلمه السلوك الأمثل فتقول له يحسن بك أن تأكل مما يليك يحسن بك أن تسمي الله قبل أن تأكل يحسن بك أن تصغر اللقمة وأما التأديد بالطريق الثاني فإنه يختص بالسلوك الواجب وأما السلوك الأمثل فلا يصح أن تؤدب بطريق العقوبة فلو أن ولدك زاد في حجم اللقمة وكان هذا السلوك, هو السلوك وكان السلوك أي الأكل باللقمة الصغيرة هو السلوك الأمثل ولم يكن واجبا فمعاقبتك له ظلم له إذا يوجد فارقا أول بين التأديب بالطريق الأول والتأديب بالطريق الثاني أن التأديب بالطريق الأول يصح حتى في السلوك الأمثل وأما التأديب بطريق العقوبة فلا يصح في السلوك الأمثل وإنما يصح في السلوك الواجب فقط الفرق الثاني أن التأديب بالطريق الأول يصح قبل الفعل وبعده وأما التأديب بالطريق الثاني فلا يصح إلا بعد الفعل وأما التأديب بالعقوبة قبل الفعل فهو من القصاص قبل الجناية ولا يصح القصاص قبل الجناية. لا يصح أن تضرب ولدك. لماذا استقبلت ضيفنا بفضاضه وهو لم يستقبل الضيف بعد؟ وإنما يصح أن تضربه بعد أن يستقبل الضيف. إذا عرفنا الفرق بين طريقتي التأديب، فلنأتي إلى الوارد في الدعاء. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. الإمام يسأل الله سبحانه أن لا يؤدبه بالطريقة الثانية من طرق التأديم وهي التأديب بالعقوبة قلنا إن التأديب بالعقوبة لا يصح إلا في السلوك الواجب ولا يصح إلا بعد العمل ومخالفة السلوك الواجب فما الذي يبغيه الإمام عليه السلام هل يريد من الله سبحانه هل يريد أن يقول إلهي إنني أعصيك فأترك ما أوجبت علي أو أفعل ما حرمت علي فعله وأسألك يا إلهي ألا تؤدبني بعقوبتك على مخالفتي إياك هل هذا هو ما يطلبه الإمام تارة نقول إن الإمام عليه السلام بصدد التعليم تعليم الناس كيفية مخاطبة الله سبحانه صح إرادة هذا المعنى وتارثا نقول إن الإمام عليه السلام يريد بهذا الطلب الجديد لا بقصد التعليم فهذا المعنى يشكل نسبته إلى الإمام عليه السلام لأنه معصوم لا يعصي الله سبحانه هذا من جانب ومن جانب آخر فإن التأذيب لمن عصر إذا كان الإمام عليه السلام لا يريد التأذيب يعلمنا أن لا نطلب أن نطلب عدم التأذيب على العقوبة فما هو المطلوب إذن ما الذي نطلبه من الله أن نقول إلهي لا تؤدبنا لا نريد تأديباً مع أن التأديب من الله سبحانه والتأديب إصلاحاً وتهذيب إلهي لا نريد تهذيباً ولا نريدك أن تصلحنا هذا غير مقبول فمرجع هذا الدعاء إذا يمكن أن يكون إلى أحد أمرين الأمر الأول إلهي أعصمني عن الذنب والمعصية حتى لا أستحق عقوبة ولا أستحق تأديبا بعقوبة إما إلى هذا المعنى أو إلهي إن كنت مستحقا للعقوبة وللتأديب بالعقوبة فاعف عني وأدبني ولكن بغير عقوبة التأديب بغير العقوبة له طرق نحن ذكرنا طريقا واحدا وهو التعليم توجد طرق أخرى أيضا للتأديب ولكن قلنا لا نريد أن نفيض في الحديث بطرق التأديب فنكتفي بالتأديب بالتعليم إذا كان العبد يقول إلهي أدبني إذا عصيتك فأدبني ولكن أدبني بغير العقوبة اعفو عني وأدبني فلنقل بالتعليم حيث أننا اقتصرنا على التعليم غير العقوبة فييسر لي من يعلمني القواعد الصحيحة للسلوك أو ييسر لي من يعظني ويعلمني ما يترتب على معصيتك من العقوبات ومن البعد عن ساحتك، بحيث يرجع التهذيب إلى التعليم، ولكن الله سبحانه حيث إنه يعلم بالواسطة، فكأن العبد يدعو الله سبحانه أن ييسر له من يعلمه من عباد الله الصالحين. فمعنى إذن نرجع لا تؤدبني بعقوبتك إلهي إني أطلب منك أن تعصمني عن الذنوب حتى لا أستحق عقابا وإن عصيت يا إلهي فإني أسألك أن تعفو عني وأن تيسر لي من يصلح شأني بغير العقوبة هل نستطيع النقف على هذه على هذا البيان لهذه الفقرة بهذا المقدار مراجعة أخبار أهل البيت عليهم السلام تستوجب التوقف والتسار وأنا أشير إلى الأخبار التي وردت في تكثير ذنوب المؤمن بمعاقبته في الدنيا فأن هذا تكريم للمؤمن أن يعاقب على ذنوبه في الدنيا روى الكليني عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال ما من بلاء ينزل على عبد مهمن ليست هذه الرواية موضع نترك الحديث حول هذه النقطة لأن الحديث فيها يحتاج إلى سؤال وجواب ونحن قررنا السؤال الآن وأشرنا إلى الرواية التي ذكرت ذلك ويبقى استخراج الرواية والجواب إن شاء الله في الجلسة اللاحقة والحمد لله رب العالمين